أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم لعلكم تذكرون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 وَيَدْرَأُ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أَنْ تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكافرين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين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 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لم يأتوا بالشهداء فأولائك فأولائك عند الله هم الكاذبون.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 وتحسبونه هينه وهو عند الله عظيم ولو لا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأكلؤل الفضل منكم والسعة ان يؤتوا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 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا بما كانوا يعملون يومئذ وفههم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضرن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إِنَّ يكونوا فُقَرَاءَ يُغْلِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتعو عَرَضَ أعرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهه غفور رحيم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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الضمآن ما يحسب الضمآن ما حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عينه ووجد الله عينه فوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرِ الْلُّجْيِ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ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 ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبل فيها فيها من برد فيصيب به من يشاء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 أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقاه فأولئك, فأولئك هم الفائزون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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما أواهم النار ولبيئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيهاكم من الظهر ومن بعد صلاة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم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 فليس عليهن جناح أي يضعن ثيابهن غير متبرّجات غير متبرّجات بزيله وأي يستعفّن خير له والله سميع عليم